كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بِأَنَّ الذين كفروا اتبعوا الباطل وَأَنَّ الذين آمَنُوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أَمْثَالَهُمْ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا, حتى إذا أفخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى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 تعرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسر لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما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 الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام والنار مثوى لهم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 وسقوا ماء حميما فقطع أَمْعَاءَهُمْ ومنهم من يستمع إليك حتى إِذَا خرجوا من عندك قالوا للذين أُوتُوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها؟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 ان تفسدوا في الارض وتقطعوا أرحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها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 فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه, رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن يخرج الله أضالهم ولو نشاؤ لرأي لكهم بسيماهم ولا في لحم القول والله يعلم أعمالكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا, يضروا الله شيئاً وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالهم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 فما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمن وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسالكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها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 لفضيله <تصفيق>